ثلاثة عشر. استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. لي عم واحد. لك خال واحد. لك عماني اثنان. له عم واحد. لها أخ واحد.